وإذا الكواتب انتسرت وإذا البحار تجرت وإذا القبور ضغترت علمت نفس ما قلدنا واو يا قَوْكَ <متصفيق> <تصفيق> كان كريم <تصفيق> الذي خلقك فسوك فعزلت فيه كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ وَأَلَا يَسْفُنَنَا فَفِي نَافِضِ لَا وَإِنَّ الْفُجَرَ لَفِي جَحِيمٍ وما أدراك ما يوم الدين ثم ما.